الْجَمْعَانِ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا قال كَلَّا إِنَّ அல் رَبِّي கால فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى 118. ونضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 119. وأزلفنا ثم الآخرين 110. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين 111. ثم أغرقنا الآخرين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 وَالَّذِي يُطْعِمُ وَيَسْقِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أطْعَمَهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي أَتِيَ يَوْمَ الدِّينِ ربِّ هبْ لي حُكمًا وألحقني بالصالحين